Alhamdulillah, Rabbil van Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik omgeving. Deze levenslange omgeving. Deze levenslange omgeving. Deze levenslange omgeving. Deze levenslange omgeving. Deze levenslange omgeving. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ادنا في من هدي Mijn tinnekachauw, La, la, hij من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم كريم تعب العفو فاعف اللهم قسل لنا من خشيتك ما تعون به بيننا ومن طاعتك من تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤمن به علينا مصائب الدنيا وما تدعنا الله بما اسمعنا وأمر وقواتنا أبدًا ما بقيتنا وجعله الوارف منا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 صليت علينا بذنوبنا من لا يخاف كفينا ولا يرحمنا برحمةك يا رحمن الله اللهم صل على محمد ما ذكره الذكرون وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار وصل على محمد ما تعقب الليل والنهار وصل على محمد في الملأ الأعلى الى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين